لعنه الله وقال انا اتخذنا من عبادك نصيبا مفروضا ولا اظن انهم ولا امنني انهم ولا امر فلا يبتكن اذان الانعام ولا امر فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسارا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 محيطا ويستفتونك في النساء الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء الا التي لا تؤتونهم الا التي لا تؤتونهم ما كتب لهن وترضون ان تنكحوهن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 يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض